Go! يا مولاي من جودك ومجودك يا والينا يا مولاي من جودك ومجودك يا والينا مهدي بعدن الطيبة بنظرة عطف عليني بنظرة عطف تدرينا لك شيعه وين بابك تعني انا وتدرينا لك شيعه وين بابك تعني انا وقبلنا لك صداب وحنا فاضل طينه وحنا فاضل طينه انت الجوده الجود وبحر الجود وساحل وسره ميلادك ميلادك بسمه فرحه الزهره وتميمتنا بعد الهادي المرسل يا قاسم ايمتنا بعد يا آية على كل آيات كتاب الهادي المنزل كتاب الهادي المنزل يضل نورك على الليالي يا مولاي يرتل نورك على الليالي يا مولاي يرتل الله و جلال القمر الاكمل جلال القادر الاكمل هل يليها هل يلي لك تقصي جمالينا ومن جودك من جودك تعطينا يا الهنا شرب المسار رجناح طير الحر هاللي علينا شرب المسار رجناح ومنظر محفلة كشوفة هلاهل والعطر فواح هلاهل والعطر فواح ناصب عقدتي وشي والشيعب فراح مرتاح ناصب عقدتي لماتن والشيعب فراح مرتاح, والشيع مرتاح كلها باسمك يتنادي وحبك ساكن الأرواح حبك ساكني الأرواح كل نوياك كل نوياك دنيا وآخر وياكم من خليك من خليك تتري كل نهوى جمعنا الفراح والعيد عيدك سيدي الليالة جمعنا الفراح والعيد عيدك سيدي الليالة واللي ما اللي فرح هاليوم يوم الحسر يا أولي صلايا ويلي وكل شيء عيب غار حبه بيدك سيدي تشيله وكل شيء عيب معلوم الخبر انت وما يحتاج تفصيله وما يحتاج تفصيله يا طيبين يا طيبين يا قايه تعقيداتنا يا انوار يا انوار تتلالل masarratna ya moula kull al-thub bi'iyadak al-anwa اشرف يا يا دال المصطفى المادي بيكم اشرف في الاعياد بيكم فرحتي الدنيا وكل عام كل عام الفرح ينعال عام الفرح ينع وهل يا لبشرف نورك لازم تبتسم البلاد هل يا لبشرف لازم تبتسم البلاد وتطري شي على كلها يا باب الكرامة براد الكرام من باب تضرين من مرا كل نبضك اللي